باب في ذكر بعض التنبيهات فرققا مستفيلا من أحرفي وحابرا تفهيم لفظ الألفي وهمزأ الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلقف وعلى الله ولو والميم من مخنصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فينا وفي الدين كحب الصبر ربوة للتثة وحج الفجر وبينا مقلق لن انسكنا وبينا مقلق لن وان يكن في الوقف كان ابينا وحاء حصحص احق الحق وسين مستقيم يسقو يسقو